بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي محمد و لا لي اجمعين قال رحمه الله كتاب الطلاق الطلاق اللغة هو حل العقد فكأن الزوج بطلاقه حل عقدة النكاح أو عقد أو حل وثاق النكاح الذي قيدت به المرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تقول الله في النساء فإنهن عوان عندكم أي أسيرات عندكم كانها موثقة بحبل عند الزوج فإذا أرخى الزوج هذا الحبل بالطلاق افتك أسرها والمرأة سير عند الزوج لكنها مكرمة وشرعا حل قيد النك حل عقد النكاح أو بعضه حل عقد النكاح بأن تكون بائنة بينونة كبرى إذا كانت الطلق الثالثة أو بعضه في الطلق الأولى أو الثانية وقد دل على مشروعية الطلاق الكتاب والسنة والإجمع فمن الكتاب قوله تعالى الطلاق مرتان وقوله سبحانه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وقال والمطلقات متاع بالمعروف وقال وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلى آخره من الأدلة من الكتاب ومن السنة من طلاق النبي عليه الصلاة والسلام قال طلقها تطليقها ومن فعله عليه الصلاة والسلام حيث ثبت أنه طلق عليه الصلاة والسلام ودل الإجماع على مشروعية الطلاق والطلاق من محاسن هذه الشريعة فعند النصارى لا طلاق، فتلجأ المرأة إلى قتل نفسها لأنها إن عقدت عقد نكاح يحرم في شرعهم الطلاق وجاء الإسلام بوسطية عظيمة في قوله عز وجل فإنساكم بمعروف أو تسريح بإحسان إن كانت تحت ظلك أيها الزوج وجب اكرامها والإحسان إليها والرفع من مكانتها ويحرم التقصير في شيء من حقها أو تسريح بإحسان بأن يطلق الرجل زوجته فأتى الإسلام بهذا المنفس العظيم الذي كان منهي منهيا عنه في الأم في عند النصرة قال يباح للحاجة أي يباح الطلاق عند الحاجة إليه كان يكره الزوج زوجته أو أنها لا تقوم بحقه والنبي عليه السلام قال لا ضرر ولا ضرار فإذا كان الزوج يرى أنه متضرر ببقاء هذه الزوجة عنده يباح له الطلق ويكره لعدمها يعني يكره الطلاق لعدم الحاجة لما فيه من شتات الأولاد إن وجدوا ولما فيه من الإضرار بالمرأة بحيث أنها أصبحت سيبا بعد أن كانت بكرا فتقل منزلتها, فتقل منزلتها في مجتمعها فلا يرعب إليها كرغبة الرجال للأبكار وفيه ضرر أيضا أن الرجل إذا طلق لغير الحاجة قد بذل مالا ثم ذهب هذا المال هباء لم ينتفع منه بسواء الطلاق بسواء الطلاق ويتضرر بالطلاق الأولاد وتتضرر الزوجة وقد يتضرر أيضا الزوج إذا لجأ الزوج إليه لغير حاجة أما إن كان لحاجة فكما قال سبحانه وينتفرق يغني الله كل من ساعته هذا وعد الله بأن تفرق بحق بأن الله عز وجل يغنيه ويرزقه خير من المرأة التي طلقها وكذا المرأة ترزق بزوج بخير من الذي طلقها والله عز وجل لا يخلف الميعاد قال ويستحب للضرر يعني يستحب للرجل أن يطلق زوجته إذا كانت الزوجة متضررة ب هذا الزواج فيتكرم الرجل ويحسن إلى المرة بطلاقها لألا تكون متبرمة متكرهة لعقد هذا الزواج فتفضل هذا الرجل منه بالطلاق دون الخلع هذا مستحب في حقه ومشكور على فعله فإذا كانت المرأة لا تريد الزوج نقول يا زوج يستحب لك أن تطلقها تذهب المرأة إلى أهلها وترزق بزوج آخر قال ويجب الإله والإله كما في باب الإله بأن يحلف الزوج أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر فلو حلف الزوج بأن لا يطع زوجته مدة سنة نقول له نضرب لك مدة وهي أربعة أشهر من حكم الحاكم فإن وطئتها في هذه الفترة خلال أربعة أشهر وإلا يجب عليك أن تطلق وإذا لم تطلق تأثم ما قال سبحانه للذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق يعني بعد أربعة أشهر فإن الله سميع عليم قال ويحرموا للبدعة يعني يحرم الطلاق في حال أمر محرم إما في العدد أو في الزمن للطلاق وسمى أهل العلم هذا الطلاق طلاق بدعة لأنه مخالف للشرق ومخالفة للشرق إما في العدد بأن يطلق الرجل في مجلس واحد أكثر من طلقه هذا محرم فلو قال رجل لزوجتي كما سيأتي إن شاء الله في باب مستقل أنت طالق طالق طالق هذا محرم ولو قال لها أنت طالق طالق كذلك محرام وإنما الذي يشرع أن يقول الرجل إذا كان محتاجا للطلاق يقول أنت طالق فقد طلقه واحدة ولا يزيد على الطلق هذا من ناحية العدد أو من ناحية الزمن يحرم الطلاق أيضا إذا كان في زمن معين في الطلاق وهي الحائض أو في طهر جامعها فيه كما سيأتي إن شاء الله في باب مستقل فالطلاق تسري عليها الأحكام التكليف الخمسة الإباحة الكراهة الاستحباب الوجوب التحريم ولا ويصح من زوج مكلف ومميز عقله يصح من زوج ولا يطلق ولا يصح من غير الزوج فلا يصح من أبي الزوج ولا من أخ الزوج ولا من أخ الزوجة وإنما الطلاق مقصور على الزوج فحسب يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطلاق لمن أخذ بالساق وهذا الزوج يشتاطا يكون مكلفا والمراد بالمكلف العاقل إذا كان مجنونا لا يصح طلاقه ولو كان معتوها كذلك لا يصح طلاقه ولو كان سفيها لا تصرف في حاله كذلك لا يصح طلاقه هذا هو المكلف من مكلف ولا يشترط في الطلاق البلوغ لذلك قال ومميز يعقله فالمراد بالتكليف هنا العقل فقط ذلك قال ومميز يعقله التمييز من يبدأ من سن سبع سنين غالبا وقد يكون التمييز أقل من ذلك بقليل، كست سنوات بعض الصبيان يميز. والمراد التمييز أن يميز ما يقول، وأن يدرك ما يسمع، وأن يفرق بين ما فيه خير وشر، وهكذا. قال ومميز. يعقله يعني لا بد أن يكون هذا المميز يعقل معنى الطلاق وأنه إذا طلق يحل وثاق عقد النكاح أما إذا قيل له طلق ويقصد أنه يلعب معنى طلق نلعب لا يقع طلاقه لذلك اشترط في المميز أن يكون يعقل الطلاق فإذا قيل له هل تألم معنى الطلاق يقول نعم معنى الطلاق تذهب الزوجة إلى أهلها زوجتي إلى أهلها وليكم بين وبينها يصرح فحين ذاك صح طلقه ثم بعد ذلك قال من زال عقله معذورا لم يقع وعكسه الآثم قال ومن زال له معذورا يعني بعذر ك ك أو البنج مثلا أو أشرب الخمر كرها فإذا أو النائم فهؤلاء ومن مثلهم لا يقع طلاقهم فمن زال عقله معذورا معنى معذورا يعني لا يأثن بزوالي عقله يعني زال عقله بغير إرادته لا يقع طلقه. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. قال عن النائم حتى يفيق. فما دما نائماً لا التكليف مرفوع عنه. فما يقوله ويهذي به لا يكتب عليه. قال وعكسه الآثم. أي وعكسه أي ويقع طلاق من أزال عقله من أزال عقله بإثم شرب الخمر فمن شرب الخمر ثم طلق على قول مصنّح أنه رفع طلاقه ولا يعذر بذلك. وكذا من استخدم المخدرات تم طلق بعد أن زال عقله على قال مصنف يقع طلقه لذلك قال وعكسه الآثم وذهب شيخ الإسلام ابن القيم وغيرهما إلى أن من زال عقله ولو متعمدا كشرب المسكر فإنه لا يقع طلاقه وأما ما بدر منهم من تصرفات غير مستقلة بنفسه كالقتل مثلا أو القذف ونحو ذلك فإنه يؤخذ به أو الإتلاف من الضمان يؤخذ به أما ما كان من تصرف مستقل بنفسه لا يتعدى لغيره لا يقع عند شيخ الإسلام وغيره كالبيع مثلا نقول له لا نقول لا يصح البيع السكران لأن هذا عقد مستقل بذاته يقول أبيع بنفسه يقول أبيع أو ما أبيع وكذا الطلاق يقول أطلق أو ما أطلق والله عز وجل نهى السكران عن قرب الصلاة قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يا أيها لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فنها عن اتيان هذا الفعل المستقل بنفسه ويدخل في ذلك الطلاق والبيع والإجارة والرهن والصلح ونحو ذلك مما هو مستقل بتصرفاته أما ما فيه اعتداء على غيره سرقه قتل قذف ينال غيره فينوي يقع على قول شيخ الاسلام على قول المساله قول مصنفهم مذهب الحنابله ان طلاق السكران يقع حتى ولو زال عقله نعم والله اعلم صلى الله عليه وسلم محمد أستغفر الله أستغفر الله. يقول ما صحت حديث أبغض الطلاق إلا أبغض إحمد الله الطلاق الحديث ضعيف. يقول هل يجوز الرجل يطلق بثلاث كين يقول أنت يطلق بثلاث يأتي إن شاء الله عند الحنابلة هذه اللفظة إنها ثلاث فليجوز هذا اللفظ كما سأ هو قول جمهور أنها واحدة ولماذا لا يجوز إذا أراد الزوج أن يطلق زوجته أن يقول طالق طالق, طالق بين كرثاث مرة لأن لا يقول الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة ما في مجلس واحد لا كما سيأتي أو مرة واحدة ما يجوز يقول ما حكم الخلع في الحيض والحمل الحيض الخلع ليس له بدعة لا في الزمن وليس له أصلا ولا يعتبر طلقة حتى نعتبر أنها بدعة في مناحة العدد فللرجل الخالع زوجته حتى وله هي حايظ يقول كذلك لا يجوز وهن فسا يجوز وكذا في طهر جمعه فيه وإنما طلاق البدعة خاص بالطلاق لا يقول تخاصم تخصم رجل زوجته وكعصير فقال الزوج علي الطلاق غدا نجيب العصير وامتنعت زوجته فهل يقع طلاق أم لا إذا كان يقصد بذلك حث نفسه فهذا يكفر هذا يمين وسيأتي إن شاء الله يقول ما هو دليل التفريق في قول شيخ الإسلام في طلق السكران وقتل السكران لأن حمزة في صحيح البخاري لما شرب الخمر قبل تحريم الخمر ودخل عليه النبي سلم وكانت عينه محمرة قتل جملا لآخر ودخل النبي سلم عليه لنصاح الجمل اشتكى للنبي عليه السلام ذلك فنظر للنبي عليه السلام ومعه وقال لهم وهل أنتم إلا عبيد لي؟ فما فلم يؤخذ بهذه الكلمة. فين باب أولى الطلق. وبعد ذلك بدأ هذه القصة حر مشرب الخمر. إن حمزة يعني يقول النبي سلمت عبد لي. هو لكن فاقد عقله. بأمرٍ كان حلالا وهو الخمر. يقول هل يجوز أن خالع رجل زوجة بلف الطلاق في حال حيضها؟ إيه نعم. ما دام فيه عوض تدفع الزوجة يجوز أن خالع حترف الحيض. للمقصود أن تفتدي ولرفع الظلم عنها بالافتداء سوى في حيض غير حيض وهكذا. يقول ما هي العقد التي لا يملكها من زال عقله بنفسه يعني التي فيها تصرف خاص بنفسه ما يتضرر غيره بيع شراء رهن ضمان كفالة صلح وهكذا ذي خاصة بنفسه أكفل شخص أو ما أكفل به لكن أعتدي على غيري لا في تضرر باليد مثلا فهنا تصرفات غير مستقلة بنفسه سألت زرتي الأسباب، فقلت لها أسباب مشاكل، فقلت لها أنتي طالق، وهي أول مرة طلق فيها وردة هل لها كفرت من أم لا؟ ليس كل طلاق يقع، فالطلاق حتى يقع له شروط، فمن شروط ما ذكرها المصنف مكلف. زوج عقله لم يزل وله موانع كالغضب وكشرب الخمر من الموانع فليس كل متلفظ بالطلاق نقول يقع الطلاق وإنما نسأله لما طلقت هل أنت واعيك هل أنت الزوج هل أنت مكلف إذا قال نعم ننظر للموانع من الموانع هل أنت شربت شيء أزال عقلك من أدوي هل أنت مريض نفسي هل فيك وسواس لأن الوسواس نوع من من المرض يزيل عنها التكليف في مثل هذه الأمور ثم ننظر إلى هل هل هو في حيض هل فطر في جمعها فيه أم لا كل طلاق لكن لو فتشت في طلقات الناس لتجد كثيرا منها لا يقع. يقول: قارج المرتِين علي حرام هذا كفارة كفرت من لأنه يقول: إن الله يقول إيو النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرّات الزوج. والله هو الرحيم. الشاهد قد فرض الله لكم تحلت إيمانكم. فوالله عز وجل أخبر بأن تحريم الحلال أو تحليل الحرام كفرت وكفرت يمين. يقول هل يجوز أن يكلف الزوج أباه يطلق زوجته؟ هذه إذا كان وكالة ما في بس. نعم. يقول هل يقول هل يكون الطلاق واجب على الزوج إن كان بأمر أحد والديه؟ قال الشيخ الإسلام إذا كان حال الأب كحال عمرو بن الخطاب لل ول يجب عليه أن يمتد العمر وإلا فرأى إذا كان لأمر ديني ومن هي الزوجة التي تطلق المسلم تطلق الجوينية لما قالت أعوذ بالله منك فقال قد عثت بأم